كانت في البيت وحدها أو يعني في حضور محارمها وليست في حضور أجانب لا أن صوتها لكن بقدر يعني لا يكون فيه مبالغة يعني لا تسمع الجيران نعم ومن كانت في حضرة أجانب أو الأجانب يسمعون صوتها فالأولى أن تخفضه بقدر أن تسمع نفسها هنا قريب منها الله نعم نذكرهم نعم ب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لو يعلم الناس ما ااه حديث نعم نعم ذكرنا لا لا لا ما في ما في صلاه العتمه والعشاء والفجر لا تاتهما ولو حبوا كلا شكل صلاه الفجر لها فضيله عظيمه وكما قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والملائكة تشهد صلاة الفجر وكذا تشهد صلاة العصر يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر نعم نعم الذي يظهر الله أعلم أنه يجوز إذا لبسه على الوضوء <تصفيق> على طهارة نعم مدام يعني يسمى جوربا ويسأل أن تسمية البنات بشيبي ومارية ويجوز ذلك من نسبة المارية يسمى السرية التي تصر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ولدت له ولده إبراهيم فإن سمى بنته بهذا يعني تبعا لماريا فلا بأس نعم أما الإسم الأولى الله أعلم ما, أدري. ما معناه قال ما حكم قراءة سورة الفاتحة في عبد الجواز على العلم أن هذا الأمر متشر وشارعه في بلاده وكذلك متشر في مصر وفي غيرها من بلد الإسلام ويا بدعة لا أصل لها نعم هل يجوز حج مكاني في المجلس في الجمعة أو في مجالس يعني جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مكان ثم رجع إليه فأحق به فهنا ولو حق في المكان ولكن مسألة الحجز التي فيها نظر والذي أذكره من فتاة أهل العلم أنهم كانوا يكرهون هذا في المسجد الحرام ف... ولكن... ولكن على أخيه إن علم أن أن أخاه كان يجلس بهذا المكان ثم قام للوضوء أو لقضاء حاجة ثم رجع أن يفسح له مكان وأن يأخذه يقول هل ينزل أن ينزل الوصف على التشاهد قبل السلام أو ينزله بعد السلام وهل الدليل الذي أعرفه في هذا وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها في يحركها يدعو بها فاذا انتهى الدعاء فقد انتهى التحريك والرفع الله اعلم نعم يكون الرجل المسافر صلى اربع ركعات وهو يعلم حكم صلاه المسافر والله صلاه القصر رخصه مستحبه وسنه يعني مؤكده للمسافر على قول جمهير العلماء وعلى قول ابن حزم والظاهرية القصر واجب ولكن الذي يظهر أنه ليس واجبا فمن أتم فلا يعني يأثم ولكن يكون خالف السنة وخالف ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح وهذا سؤال قريب منه قال يعني يعني ان يتم يعني يتم والله اعلم وهذا رايكم الله سبحانه لا يجوز على جورب ثم نقد وضوءه نعم وتوضى مرة أخرى ثم لبس جوربا جديدا على القديم ولا يستطيع أن يخلع القديم ولا أن يخلع على الجديد إذا خلع القديم أو خلع على الجديد وكان ما زال في المدة لم تنتهي المدة فالراجح أنه له أن أن يلبسه مرة أخرى إذا كان على وضوء على وأن يمسح عليه مدام في المدة إذا خلعه على طهارة ولبسه على طهارة في داخل المدة هذا يقول أن يجوز الصلاة في المقطوع بسواري وماذا تكون الضرورة لذلك الضرورة عند الازدحام والصلاة بين السواري مكروهة هي ليست محرمة لكن مكروهة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون عن السواري عن الصلاة بينها هذا على سبيل الكراهة والله تعالى أعلم هذا يقول رعاك الله إذا كان المشافر يصلي براء مقيم هل له أن يصلي قصرا؟ إذا صلى خلف مقيم السنة أن يتم الحديث ابن عباس رضي الله عنهم أنه لما سئل عن هذا عن إتمام المسافر خلف المقيم قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ما قولكم في من يقول إن إسبال الإيقين في الصلاة هو أكثر حشوعا هذا قول في مقا... هذا رأي في مقابل السنة نعم ولا قيمة له نعم لماذا من الاسراف وماذا تنصحون؟ لماذا تنصحوننا؟ لا ننصح بعدم الاسراف وعدم التبذير ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين اه و وليمة العرص نعم هي من السنه أن يقيم وليمه العرس ولكن دون ان يحتف بها المنكرات من المعازف والاختلاط المحرم وما ذلك ودون أن يكون هناك إصراف وتبذير نعم الله تعالى وهذا يقول هل تزور صلاة المغرية بسبعة لأصل لا لا في الصلاة الجهرية أن تصلى جهرية نعم وهذا أسأل يقول ما حكم العمل في محل المقصوب وهو حكم المال المهتسبين محل المقصوب مقصوب لا الاسم على من غصبه عمل عمل العامل هذا ان كان ليس فيه, كان ليس فيه حرام لذاته فلا اسم عليه والله وعلى والله النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبل الهدايا من اليهود ما هذه المرأة اليهودية على طعام على هذه الشاء والتي كان فيها السم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وكان لا يعلم كان لا يعلم بوجود السم وكان, وكان أكله صلى الله عليه وسلم من هذه الشاء وكان لم يكن منها لكن أكل منها شيئا يسيرا كان من, من الأمور التي أثرت وكانت لا تأثير عليه صلى الله عليه وسلم على المدى البعيد بعد ذلك وقيلنا من أسباب موته صلى الله عليه وسلم الله تعالى أعلم وكذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي كم أخرج هذا البخاري الحديث عائشته نعم واليهود كان يتعبنوا بالربة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم هذا وما البائع والشراء ما ولا حرم ان تقبل هداياهم نعم الله يحبكم بالله هنا في مصر الكهربائي شاشات تلفزيون تلفزيونات وفي دول ماجورين ان هذا نجاره فريعه عاده الناس وهالارف هذا العمل ولانصحك ان تتقي <تصفيق> الله عز وجل ومن يتقي الله جعله مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره سيجعل الله بعد عسن يسرى فإذا تركت هذا العمل لله لأن الغالب عليه المحرمات فالله عز وجل يبدلك خيراً منه عليك أن تصبر لله ها لا لا اعلم دليلا لا يحرم ولا يعني يمنع يقول ما حكم تقديم هديه لمن اقرضني مالا واشهدني في بعض مشاريعه مع العلم بانني يساعده من اجلنا اقرضه ولي علي ان يصحح الله تعالى قال يا يقول هل مسح غسل الذي ينطق المدى السناخرية وليد الطهار ما فهمت أعدس هل المسح أو غسل المدى الذي ينطق المدى السناخرية <تصفيق> والآن <تصفيق> إذا أصاب المذي الملابس فعليه أن يخسله <تصفيق> أن يخسل الموضع الذي أصابه المذي فقط لا يلزم أن يخسل الثوب كلها أو الملابس الداخلية كلها ولكن الموضع الذي أصابه المذي من الثوب فقط يخسله وإن كان رجلا مذاء مذي فله ان ينضح ثوبه فقط بالماء كما في حديث سهل ابن خنيف رضي الله عنه اخرجه الامام أحمد في المسنده لا. العمل عباده العمل عباده هذه مقولة اشتهرت عند العامة ليست حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لها معنى صحيح ولها معنى باطل فالمعنى الصحيح الذي يقصده العامة أن العمل الذي يقصدونه هو اكتساب الرزق والمعنى وما يتعلق به من الأعمال الدنيوية فإن عملها العمل فيها وأحسن النية <تصفيق> ها؟ فيؤجر على هذه النية والذى الإحسان <تصفيق> لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يطقنه نعم فهذا يؤجر ولكن لا يكون هذا على حساب فرائد وواجبات أخرى يعني البعض يترك صلاة الجماعة تحت هذه الدعوة أنه يعمل في محله أو في صناعته أو تجارته ها؟ يقول أنا في عبادة الآن العمل عبادة وكأن هذا يسقط عنه وجوب صلاة الجماع وجوبة صلاة الجماع هذا هو المعنى الباطل هذا هو المعنى الباطل الذي ينبغي أن ينتبه إليه المسلمون والله عالم يقول لشيخ حبيبك الله إذا كان في المسجد متسع بالداخل وقعنا من صديق صديق في المسجد بأجر تبرد يسمح صلاة والله حكم الأصل واتصال والصفوف أن تتصل الصفوف و... يعني وإن كان هناك المسافة التي تفصل الصف الأخير في المسجد عن الذي في خارج المسجد ليست كبير فالأمر لا يضر إن شاء الله كثيرا و... والصلاة إن صلى في خارج المسجد وكان يسمع الإمام أو يرى المأمومين الذين في الصف الذي أمامه إن كانوا على بعد منه الذي يرى صلاته تصح نعم والله أعلم ولكن الكلام في مسألة هل يأخذ ثواب الجماعة أم لا هذا الذي فيه محل نظر لا. يقول ما حب قوي بعض الناس بعد الشهر بالضيف صح, صح. كانت ذنباب العرف والعدلة لا شيء فيه والله عارف. وهذا يسأل يقول سابقا في يوم الجمعة وغسل الجمعة تماشيا فما حكم يترك الغسل في السفر والله الجمعة ليست تواجب على المسافر والذي ذر كذلك الغسل والله آه. وهذا يقول يأتي من يأتي المسواس صلاته حتى يظن أتنفض من الصلاة ويقول في نفسه سوفه عاوم قليل الصلاة في أبيته ويؤمن مع الإمام لا يلتفت الى هذا الوسس يتركك الفضاري واستاذ واستاذ بالله هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث خبيب بن عدي الصحيحين انهم أنه لما سئل كيف كنتم تعرفون قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر أو في يعني العصر وقال بالترابي لحياته وهذا يعني قد يفهم أنه كان هناك شيء من رفع الصوت وكذلك في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحيانا أي في الصلوات السرية الظهر والعصر وما شكل ذلك يسمعهم يسمعهم الآية أحيانا وكانوا يعرفون قراءته أحيانا كان كانوا في الظهر احيانا ب ونحو وليل اذا اخشى والسماء والطارق ومشاكل ذلك من الصور فكانوا يعرفون قراءته احيانا بما يسمعهم من الايه نعم احيانا يقول هل يوجد <تصفيق> نعم الذي يظهر وجوبه زكاة الحلي نعم للأحاديث الورضة في هذا الباب نعم حديث أم سلمة حديث عائشة وما جاء فيهما من الوعيد الشديد على من لا تخرج زكاة حليها والله أعلم قال يقول المؤدن لا يهدن قبل لوحب دقيقتين على دقيقتين ونصف فهل يكون مخالف للسنة والله ومسألة التوقيطات الحديثة هذه موضوع بالاجتهاد فالأمر يعني قد يكون فيه ساعة وإن يعني فعل هذا يعني ليس متعمداً أو الأمر جاء خطأ منه فلا شيء إلا أن مسألة الدقيقة والدقيقتين والخمس دقائق حيلاً لا تضر لأن هذه التوقيطات قدرت على سبيل التقدير أو بدأت على سبيل التقدير ليس على سبيل الجزم نعم والله أعلم قول الله ما ماذا سنسمون هذه الدورة لأن نأخذ قائمة الريداء نحن نبع فيه نفسنا نحن نحن نحن نحن نسميت وندورت زلطن التي تكون التوحيد أولا غدا إن شاء الله تبدأ غدا التوحيد أولا يعني نسمينا دورة دوره اقيمت في مطرد المره الماضيه ودوره اهل الحديث قالوا بس انه سنه دوره اهل الحديث كذلك نعم دوره أهل الحديث الله تعالى يقول هل يجوز قبول الهدايه من منتدى <تصفيق> ان من كان مخاصما يدعو الى البدعه فلا تقبلها منه ولا تكلمه اصلا ولا تجلس نقول <تصفيق> <تصفيق> شيء عليك يقول من هم الهاد الهادوية الهادوية فرقة أو مذهب, مذهب المذاهب الزيدية في اليمن وكان ينقل, ينقل عنهم كثيرا الشوكاني والصنعاني رحمهم الله وينتسبون إلي إليهم وهذا يقول بعد أن صلى الله وعندما فلي يتوضا ويعيد الصلاه اذا تيقن انه لم يكن على وضوء اما الشك فلا عبره به فالاصل كان الاصل طهاره فيبني على اليقين على الاصل نعم وهذا يسالكم الله فيكم أني إني في الله حبكم الله, الله, الله رجعنا باذن الله نحن كنا اليوم تتناقش مع أخينا الشيخة بالفضل في مسألة الصفر إلى الجنوب لإقامة دورة هناك في القادم لعل الله يسر ونقوم بهذا إن شاء الله إن يسر الله هذا وبعد عوداتنا الجنوب يعني يكون بعد يقرم من عشرة أيامنا الآن وعلى الله يقول ما حكم استعمال مقالتنا خيادة سيارة مع العلم لأن شركة المجموعة وخارفونا ما حكمه ماذا؟ ان ايش تعمل النقال الجوال والله مستحيل اني او يمكن ليس هناك حاجه لهذا فالاول ان يتركه ما هذا ما دام هذا مخالفا لتعليمات المرور نعم الا أن يكون هناك حاجه او ضروره تستدعي له ذلك الله تعالى يقول هل بعض الناس يرى النبي صلى الله عليه وسلم في او يرى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ممكنه في المنام للمسلم او المؤمن ولكن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفاد منها تشريع لامر جديد ولا تحريم ولا تحليل إنما هذا الذي يرويه المتصوفة من الخرافات أو من تسويل الشيطان ومن من وساوس الشيطان لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يحرم شيئا ولا أن يحلله بعد موته صلى الله عليه وسلم هو لا يفعل هذا إنما هذا يكون من الشيطان الشيطان يوحي إلى هؤلاء الجهلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءك في المنى ولم يأتيه النبي صلى الله عليه إنما تصور له الشيطان والشيطان لا يملك أن يظهر في صورة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم الشيطان لا يتمثل به ولكنه يأتي في الصورة غير صورته ويخير لأنه هو وليس هو وإنما لو عرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه ليس هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الله تعالى يقول هل هناك نهي عن التصفير عن ليش التصفير التصفير نعم هناك مشابه للمشركين آه. وما كانت صلاته عند البيت إلا مكاء وتصدية هذه عبادة الكفار كان عند البيت كان يعبدون الله عز وجل وعليم والأصنام المنصوبة عند البيت بهذا بالتصفير والتصديق وهذا سؤال الفتاة. أقول ما حكم الزواج من شخص يعمل في مصنع الدخان الله هي تنصح بأنها إن وجدت من هو يعني أصلح منه ويكون أولى لها والله أعلم هذا يقول بعد نرجو من الشيخ في ظل حضوري هذا يا <تصفيق> بنا صلاه الاستسقاء نظرا للجفاف السنوي والسلام عليكم وعليكم <تصفيق> الله المستعان يسر الله انتم رتبوا الامر ما عندنا فرصه الا, إلا في الغد الصباح احنا في ظلت صلينا صلاه الاستسقاء قبل ان ننصرف حوالي ثلاثه اربعه ايام تقريبا و في الساعه 10 قبل الظهر الو صلينا في العاشره يكون مناسب او انتم ترى مناسب اخبروني الحمد لله الله سجل يعني من فضله وكرمه استجاب سبحانه دعانا ونزلت الامطار في زلط هذا كان بعد الصلاه حوالي 4 نزلت نحن عند الخروج في اول خروجنا من زلط بدات تنزل الامطار بفضل الله عز وجل اذا ان شاء الله عدا الصلاه الساعه 10 بيتنا صلاه الاستسقاء ان شاء الله ها هنا تكون مصلى انت مصلى عندنا مصلى طيب خلاص تكون بجانب الدار <الله>. المجاهل <يشأل> خاص يكون مصلى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا سمي ليش؟ تقريبا. الذي يظهر والله فيها فيها تسكينه فيه تترك ومن كان متسمي لي هل يغيره؟ من استطاع يغيره فليغيره. لا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على يعني وحدد له مبلغا ثابتا بغلاف الربح هذا لا يصح المضاربة الشرعية أو تسمى بالقراد الشرعي هي أن يتفق صاحب رأس المال مع المضارب على نسبة في الربح بينهما فان حدد احدهما مبلغا ثابتا فتبطل المضاربه ولا تصح شرعا نعم نعم هذا يكون جزاء الماخره من يجوز رفع اليدين في كل تكبيره في تكبيرات صلاه الجنازه بالعيد بالنسبه للعيد نعم طرفه بالنسبه للجنازه في خلاف مشهور فمن صحح الحديث الوارد في ذلك فهو يرفع من لم ير يبقى على الاصل بعد ما الرفع نعم والله اعلم هناك هناك مواطن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيها هناك مواطن لم يثبت فيها الرفع فما, فما جاء من المواطن التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها ترفع أما ما جاء أنه لم يرفع فالذي يظهر والأعلم أن الأمر يكون فيه سعى أن رفع اليدين الأحاديث التي جاءت فيه متواترة التواترة معنويا النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل هو, هو أن يرفع في الدعاء الأصل هو أن يرفع يديه وما يرفع ولا اثم عليه على سبيل الاستحباب نعم الله نعم. هذه سنه من السنن المهجوره وهي ثابته في الصحيحين من حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت كان يعرف كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير أي كانوا يجهرون بالذكر والله اختلفوا في مساله الجهر بالتكبير هل المقصود به التكبير ام ان هذا يعد علما على الذكر كله ليس خاصا بالتكبير و من كبر تكبيرة واحدة من صوت يعني عال تجزئه وله أن يرفع صوته في بقية الذكر خاصة في التهليل حيث صح به الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل بهن في ضبر كل الصلاة وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الله ما لا مانع لما أعطيت ولا ما لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كان يهلل بها النبي صلى الله عليه وسلم في في, في دبر كل الصلاة يرفع صوته بها الله تعالى أعلم وهذا صغير جاء بخصوص صلاة الاستسقاع على ما هي شهور صلاة الاستسقاع لمن أراد شروط الصلاه شروط الصلاه ان يكون عاقلا, أن يكون عاقلاً على طهاره شروط الصلاه معروفه يكون, يكون عاقلا مكلفا على طهاره من غشنا غيش حد من غشنا غيش لا معروف الغش معروف يعني أن يكون عنده سلعة فيها عيب فيخفي العيب عن السائل هو يعرف هذا العيب هذا من الغش أن يستأمن أمانة فيضيع هذه الأمانة هذا من الغش وما شكل ذلك لا المعصية لا تغرج صاحبها من السنة ولكنه يكون فاسقا ببعض هذه المعاصي من الكبائر أو من الإصرار على المعاصي الأخرى يكون فاسقا ولكن لا يدخل في حيث أهل البدع ولكن يدخل في حيث الفساق وإن, وإن كان على عقيدة السنة يسعد رعاكم الله لأنه عائل وصرعك والاستخاب أنه قبل السلام الذي يظهر الان انه بعد السلام ومن قال قبل السلام الذي يظهر والله ان الامر في سعه نعم والله رفع اليدين في الدعاء الله يظلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء للاستخاره وهذا سؤال ليس إن انه صلى معنا الايمان على العلم انه على بعض الشيء كذا اه ان كانت تعد سفرا في عرف الناس فياخذ فتاخذ احكام الصفر الا فلا وهذه ساقهنا تاب الله هل يعذب تاب الله عليه الا الذين تابوا اصلحوا بينوا فذلك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم نعم وهذا يكون الفرق بين الفرض والله جمهور العلماء على انه لا فرق بينهما انما فرق بينهما الاحناف فقط في <تصفيق> <تصفيق> هذا الذي يظهر والله فيه ثقيف اا الحديث الذي خرجه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال في ثقيف كذاب ومبير فالمبير على ما يظهر هو الحجاج بن يوسف الثقفي يقول يا شيخ بارك الله فيك قال لي بعض الشباب للعالمة ننصح هذا الرجل أن يحسن الظن في الله عز وجل وأن يحسن ظنه في ربه وأن الله سبحانه أرحم الراحمين وأن الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس مثقال ذرة وإشعر هل يتهلم يعني الظنة ها ظاهر الحديث نعم يحدث, يحدث ألم الله أعلم به مم. وهذا يقول أنا هل عند جمع الضهر والعصر لك أن أؤذن نعم لك أنت أذن. هذا من السنة يقول شيخ أنت هل تعلمون هذا يبطال من فضل النهاج وما نصيحك مننا في هذا الباب وإذا تكلمنا في هذا في زلط كثيرا الوقت لا يتسع لأنه مثل هذا <تصفيق> وان في الاوان أن على الشن قولك على السنه هل يعني تقصد انها طالبه علم او مشاكل ذلك لا لا يلزم يعني ان كانت امراه صالحة من عامة المسلمين وهي يعني مقبلة على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتعرف حق الزوج ها؟ ولو كانت لا تقرأ ولا تكتب ولو كانت عامية فإن كانت صالحة في نفسها ولا يعني تجادل أو تعاند في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطيع زوجها في المعروف ف... فهي إن شاء الله فيها يعني يكون... تكون خير لك إذا كان فيها طاعة لأمك لا. يقول معي بيت إخوتي ولم يصلوا أصحتكم عدد برات ولم يصلوا فكيفة كل ما والله اصبر لا على الله يهديهم هم. وعلى الله يسأل ما هو الأمر من الشباب أشعر عليهم. وش الذي لا لحيه له لم تنبت له لحيه او الذي يتعمد حلقها ياخذ حكمه يعني يكون بلا لحيه قال الزنديق. الزنديق هذا بينناه في اخر درس في شرح نوقد الاسلام في ظلم وقلنا ان الشيخ رسام ابن تيمير رحمه الله تعالى في بعض المواضع من الكتبيه كان يعني يعتبره المنافق وفي مواضع أخرى يعني كان كان أعطاه حكم المنافق لكن كان يعني يذكر الزنديق في حق هؤلاء الفلاسفة من الدهرية ومن الجهمية ومن أتباع الزنديق الملاحدة لا. يعني قد يقال الزنديق في مقابل الملحد أو الزنديق بمعنى الملحد أو الدهري أو المنافق وقيل إن المنافق إذا أظهر ما في قلبه من الكفر هو الزنديق لا. وقبل أن يظهر فهو المنافق نعم يقول ما صحة صلاة الاستسقام الرجل العليه دين أو بينه وبين بين أخيه شحناء على أمر دنيوي وما حكم قلب الرداء للمؤمنين وجزاكم الله فيه. أما نزم الحكم الصلاة فصلاته صحيحة إن شاء الله وعلي أن يصلح ما بينه وبين أخيه كان على أمور دنيوية ولا يجوز هجر الأخي أخاه أكثر من ثلاثة أيام في الأمور الدنيوية أما فيما يتعلق بأمر الدين فهذا لا حكم آخر وبنسبة لما زالت قلب الرداء للمأمومين فقد جاء في حديث أو زيادة في حديث عبد الله بن زيد أخرج أحمد والإمام الألبني رحمه الله تلحى كما عليها بالشذوذ نعم فالأصل الذي صح هو أن يقلب الإمام فقط رداءه دون المأمومين كل جزاكم الموحيون إننا في بلادنا إذا قدت مرأة أن يكون الصرف يعني مثل الملابس والهاتف المحمول وتقريب المال فهذا موجود في الشرق وإن كان موجود فهذا عندنا شرط فنرسل نصيحا يعني كاف يكون شرطا مش تركون عليها نعمل عرض تكلف وإن كانت تدخل في جملة الصداق فلاهم هذا إن لم تكن تدخل ف... فلا يصح أن ينزموا بشيء لم ينزموا الشرع به وإن كانت من باب العادة وإلا تخالف الشرع فلا بأس أن يلتزم بها إن كانت في استطاعاته نعم فهذا يقول ما حكم أن ينشر قصائب المؤلفات <تصفيق> الصوفي محمد من تاج الدين الحضري أو الغير علما بأن يوجد أشيقهم في وتوصل غير مشروع لا يجوز بلا شك لا يجوز أن يعانى على الشرك على نشر ما يدعو إلى الشرك هذا من أعظم المحرمات ومن أعظم الإعانة على المنكر لا. انتهينا الحمد لله طيب وهذا يسأل يعني سؤال يعني عن القرضاوي أيها القراضاوي كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى اقرضه قردا رجل يفتي بالهوى وبغير علم وكم ضل بفتاويه من الناس وأنا أذكر أمثلة يسيرة من كلامه الذي يعني لا يشك في, في انحرافه مسلم فضلا على العالم أو طالب علم ف لما مات بابا الفاتيكان قام نم القرضاوي بيئ بيئ بيئ منعه فيه على الملأ في هذا البرنامج الذي يسمى ببرنامج الشريعه والحياه على قناه الفتنه التي تسمى بالجزيره يا قناه فتنه وضلال ولا يعجب ان ان فيها ان يحاضر فيها منهم وضلال فقام القرضاوي على الملأ وتكلم في هذا النعي المخزي الذي لا يتفوه به مسلم عامي فضلا عن من يدعى له أنه رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وما ادري من هم العلماء الذين هو رئيسهم ما ادري من حتى لعله من الروافض والصوفية لدينا علاقه لهم لا بالاسلام ولا بالسنه نعم هو رئيسهم رئيس الضلال والمنحرفين فقال هذا الرجل كف الله شره كف الله شره. قال في نعي هذا الطاغوت النصارى نسأل الله أن يثيبه خيرا عما قدم للإنسانية وأن يعوض الأمة المسيحية عنه خيرا ونسأل أن يرحمه جزاء ما قدم من خير للإنسانية أي خير هذا الذي يقدمه طاغوط النصارى للناس قدم لهم الشرك والكفر والإلحاد هذا من الخير فرجل يعني لا كأنه لم يستطع أن يخفي مؤتقده الماسوني هذا منهج الماسونية هذا هو كلام الماسونية وكلام اليهود ويقول في كاتب نصراني مصري كان يسمى بإدوارد سعيد مات في أمريكا يقول عنه إن هذا الرجل وإن كان على حد تعبيره طبعا لا يصح أن يقال عن النصارى مسيحيين مسيحيون أن المسيح عليه السلام يتبرأ منهم وبريء منهم هنا يوم القيامة ولكن على حد تعبيره قال إن إدوارد سعيد وإن كان مسيحيا دينا ولكنه كان مسلما وطنا ثم قال إن الرجل كان مسلماً بثقافته وعيشيه في قضايا أمته فنسأل الله أن يعوض الأمة عنه خيراً أي أمة هذه أمة النصارى؟ فالرجل ماسوني خبيث وهو رأس من رؤوس حزب الإخوان المسلمين المنحرف المحارب للسنة وأهلها و قد يعني انتشر ضلال رؤوس الاخوان المسلمين في العالم كله وصاروا اضر على الاسلام والمسلمين من اعدائه الظاهرين من الكفار صاروا اضر على بلاد الاسلام واخطر على بلاد الاسلام من الاعداء الظاهرين بل هم صاروا بوابه الكفار الى بلاد الاسلام ويتقوى بهم الكفار ويستخدمونهم ليمكنوا لانفسهم في بلاد الإسلام هذا معروف لا يشك فيه عاقل فضلا عن رجل يدري شيئا عن الواقع الذي حولهم فهم بوابة أمريكا واليهود والروافد إلى بلاد الإسلام الإخوان المسلمون هذا لا يشك فيه عاقل يعرفوا تاريخهم الأسود إلى لحظتنا هذه يثيرون الفتن في مصر خدمة لأمريكا وخدمة للروافط لا خدمة للإسلام والله وأنهم ضد الإسلام والله نمضد الإسلام قد يوجد معهم من الشباب وأنهم مغرر به لا يدري شيئا ولكنه لا يشفع هذا لهم نعم <تصفيق> فألقى رضاوي من رؤوس الفتنة والضلال ومن أئمة الضلال الذين يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا ولا نشك أنه ممن يدخل في حديث حذيفة في الصحيحين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوا فيها ومن فتوئي المضلة أنه أفتى الجنود المسلمين في الجيش الأمريكي أن يقاتلوا مع الكفار ضد المسلمين تحت ميثاق المواطنة فأفتى للمسلمين الذين انضموا إلى الجيش الأمريكي أن يجوز لهم أن يقاتلوا مع المشركين ضد المسلمين هذا تحت ميثاق ليس المواطنة ميثاق الماسونية لأنه يفتي بمقتضى الماسونية لا بمقتضى الإسلام فتاوى القرضاوي أغلبها هي مأخوذة أو تبع لميثاق الماسونية الذي هو عليه ليست على شريعة الإسلام فإنه ضد شريعة الإسلام ويفتي بأخوة, بأخوة اليهود وتعجب الرجل الذي كان يدعي أنه يعني يؤيد قضية فلسطين والله يكذاب كذاب بل هو ممن يعد عون لليهود وللروافض في إيران ضد المسلمين هذا الرجل الذي أضل في من الناس بفتاويه المضلة ولو كان صادقا لدعى المسلمين إلى العودة الصحيحة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يصرح صراحة أننا لا نريد دولة دينية لا نريد دولة على الكتاب والسنة لما نريد دولة مدنية ديمقراطية هي دولة دولة الكفار في أمريكا دولة مدنية ديمقراطية يريد دولة على نفس طريقة الكفار وصرح بعذا ونشر كلامه بالبنت العريض في الجرائد المصرية في الفتنة الأخيرة ومن قبلها هذا كلامه لم يغيره الرجل يدعو إلى ديمقراطية وإلى الحرية وإلى أخوة النصارى وأخوة الروافض وإن كان في السنوات الأخيرة الله أعلم لماذا غير هذا بدأ يغير كلامه في مسألة التقريب مع الرافضة الشيعة وبدأ يهجم عليهم بصورة تخالف ما كان عليه الله أعلم بسبب هذا فأشاهد أن القرضاوي أضل الناس بهذه الفتاوى وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل هو من الفتاوى العجيبة أو من الكلمات المنحرفة التي نطق بها أنه كان يقول نحن لا نقاتل اليهود من أجل دينهم ولا عقيدتهم إنما نقاتل اليهود من أجل الأرض هذا ذكره في أكثر من كتاب له بعبارات مختلفة كلها تؤدي هذا المعنى هو يقرر ما قرره حسن البنة زي من أخوان المسلمين من قبل من أن قتالنا لليهود ليس من أجل الدين ولا العقيدة وإنما نحن نحترم اليهود نحترم دين اليهود كما قال كما قال البنة إن القرآن حض على مصافات اليهود قال على المصافات بني إسرائيل كذا يكذبوا على الله عز وجل ويكذبوا على القرآن ها؟ هذا هو القراداوي ماذا صنع قراداوي للمسلمين ها؟ ظل الروافض يذبحون المسلمين ذبحا في العراق ها وهو نائم ويدعو الى مؤاخاه الروافض والشيعة ها وما استيقظ الا بعد ما انتهت ايران من وضع ايديها على بغداد واغلب ارض العراق وهو معهم يؤاخيهم ويواطئهم على هذا على هذه الخيانه هل هذا الرجل يعتبر اماما بل رئيس اتحاد العالمي للعلماء فنقول هذا الرجل الواجب أن يحذر منه وأن لا تقتنى كتبه بل من عنده كتب القرضاوي فليتقلص منها تقرم إلى الله إنه من كتب أهل البدع بل هو من رؤوس المبتدعة في هذا الزمان ومن كلماته الفاجرة التي لا يتفوى بها مسلم فضلا عن رجل شم رائحة العلم أنه في خضة جمعة من سنوات في قطر بعد الانتخابات اليهودية وكان لا أدري الحزب الفلاني أخذ نسبة 70% في مقابل الحزب الآخر في تزيد دوله اليهود فقام هذا الرجل ها بكل يعني جهاله في الخطبه يقول نحيي اليهود او ما قالش اليهود حتى قال نحيي اسرائيل على انه يسمى دوله باسرائيل ولا تجوز تسميه دوله اليهود باسرائيل اسرائيل هو يعقوب عليه السلام قال نحيي اسرائيل على ما حققته على ما حققته من الديمقراطية أو نحو ذلك <تصفيق> ويا, لي ويا ليت المسلمون يعني يقطفون أثر هذه الديمقراطية ها الكذابة هم يضحكون عليه فلم نرى في انتخابات إسرائيل الأربعة تسعات والخمسة تسعات التي في انتخابات المسلمين يعني يشير إلى أنه وطبعا الانتخابات محرمة ولكن الذين يفعلونها من المسلمين ها ممن ينسبون إلى الإسلام من الحكام وغيرهم يعقدون الانتخابات أحيانا وتصير النسبة لفلان تسع وتسعين وأربعة, وأربعة تسعات من, من الألف في المئة يعني يكيد أن يصل إلى المئة في فيقول لو أن الله عرض نفسه على الناس ما نال هذه النسبة هكذا بكل فجور هذا مسجل بصوته ولما ورد هذا الكلام على الشيخ ابن رحمه الله تعالى قال هذا يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا فتفاوه بمقولات كفرية ورغم هذا العلماء صابرون عليه ولو كان هناك من له التمكين على هذا الرجل والله لواجب لو علينا أن يستتيبه أن يستتاب على هذه المقولات وإلا له هذا الحاكم المسلم على ردته بهذه المقو المقولات نعم فنسأل يكف شره عن المسلمين وعليكم أن تحذروا منه وأن تحذروا منه وأن لا تقتنوا كتبها عليكم أن تتخلصوا من هذه الكتب فإنها كتب شر وضلال وابتداع وصلى الله على محمد وعلى آله واصحابه وسلم عمار